غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن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 إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رؤوسا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 وَأَرْسَلْنَا arsellneria, halawa, piha, مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأسقينا كموه فأسقينا كموه وما أنتم له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 انه حكيم عليم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان نخلقناه من قبل من نار السمون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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. قَالَ لَمْ أكن لأسجد لِبَشَرٍ خلقته من صلصال من حمائم مسنون. قال فخرج منها فإنك رجيم.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 قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين illa ibadaka minhumul mukhlasin qala hadha siratun 'alayya mustaqim inna ibadi laysa laka 'alayhim sultanan illa man ittaba'aka Najhan, namal mu'aydhum ajma'in. Laha sabatu abwab. Laha sabatu abwab. Illi kulli babin المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 نحالا من الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل نجئناك بما كانوا فيه يمترون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 وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَالكَ الْأَمْرَ وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَالكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُلَاء إِمَّا قُطُوعُ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِن هؤلاء ضيف فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أ ننهك عن العالمين؟ قال إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة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 As-alaiset, kertomuus on tukkutuus, ja kertomuus on tukkutuus on tukkutuus. As-alaiset,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 Vala, vada, ata, mathani, wala, kora, ana, مَا dham, la, wala, أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عطين فوربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون